وعليك السلام الله حياتك كيف الحالك الله يحييك يا شيخي كيف حالك صعب الطيب الحمد لله كيف حال الوالدين والأولاد والبيت جميعا والله يكون لنا بخير الله يحفظك يا راكي كيف حالك صعب كيف حالك كيف اخبر والله يحنهم دربك يا شيخ الله المستعان <تصفيق> عندهم ماذا؟ دربك دربك <تصفيق> ايوه وعندهم دربك <تصفيق> زي ما عندنا يا شيخ مطلعة حتى نحن في الخلصة لا يعني هم, يعني هم, هم, هم هم هم الدربك والجيش ولكن نحن الدربك السلفيين في بعضهم يا شيخ الله نستعان الله يسر الله يسر من من دربك دربك في من يدافع الشيخ رمضان وفي من لا يدافع ومن والله يا شيخ ما نستعان يا مولانا الشيخ لا تغتروا بتحديد احد رمضان صاحب سنه حتى في عندنا مره لا تغتروا بتحديد ابي فضل ايش والله ايش هذا ماذا اقول يا شيخ قالك ذاك عبيد لا تسر بتحليل ابي الفضل من رمضان ولا من ابي عبيده فالرجلان كلاهما صاحب سنه عندنا كل الرجلين صاحب سنه عندنا بغداديه بلا شيخ مع بعدني ما اديك اش اذكر التاريخ يا شيخ بس مع بعد اذنك تاريخيه ما عندكم 8 اكتوبر باردو تليخ من العجلي نعم نعم بعدو دي فشك معلش الثالث نعم الثالث منذ الحجة عام اربعة وثلاثين واردعمية والس الثامن من اكتوبر عام ثلاثة عشر والسين ما شاء الله تم زيدين علينا ساطة عشر وثلاثين مش ركي الف واردعمية والدروس يا شيخ يحضرون لك والدروس نعم نعم يحضرون الدروس لهما والمحاضرة حصلنا رب يحضر كراك يا شيخ الرجلان كلاهما صاحب, صاحب السنة عندنا حتى العمل بارك الله بيك الله عنه خير يا شيخ تنشر هذا وتروح حتى اغبط ان شاء الله بارك الله بيك اردى يا شيخ والسلام عليكم